بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في براهين استحالة تعلق الوجود بالمقدمة الموصلة البرهان الأول كان هو برهان التسلسل بتقريبه وقد مضى الحديث عن ذلك والبرهان الثاني أنه يلزم من ذلك اجتماع المثلين لأنه إذا وجب الوضوء الموصل إلى الصلاة نزلنا كون الصلاة قيدا للواجب الغير لأنه الوضوء الذي هو واجب غيري تقيد بالايصال إلى الصلاة فالصلاة أصبحت قيدا في الواجب الغير فيتصف نفس الواجب النفسي بالوجوب الغير فأصبحت الصلاة متصفة بوجوبين وهذا معناه اجتماع المثلين وهذا البرهان يبطل بوجهين هذان الوجهان مستمدان من الابحاث السابقه التي مضت الوجه الاول ما مضى منا من ان تخيل ان المقدمه الموصله معناه معناها منحصر في المقدمة المتصفة بصفة الايصال إلى الصلاه هذا التخيل مضع فيما سبق أنه غير صحيح فيمكن تصويرها بنحو لا يوجب هذا التركيب ولنفترض الآن مؤقتان أنها عبارة عن واقع المقدمة الموصلة فلم ننتهي إلى اتصاف الصلاة بوجوبين إنما صار منتصف بوجوب واحد وهو وجوب الصلاة فلم يلزم اجتماع المتلائي هذا الجواب الأول والجواب الثاني أيضا مأخوض ما من الأبحاث السابقة ما اتضح في رد التقريب الثاني من تقريبي البرهان الأول من أن ترشح الوجوب الغيري على أصل الواجب النفسي مما لا معنى له لا معنى الافتراض أن الوجوب الغيري يترشح على نفس الصلاة التي هي الغاية القصوى والتي هي الواجب النفسي اذا لم يلزم من ذلك اجتماع المثلين هادان هما الوجهان الصحيحان في الرد على البرهان الثاني ولكن قد يظهر من كلمات السيد الخوئي رحمه الله وجه آخر في مقام الجواب على هذا البرهان وهو ما نذكره الآن إن شاء الله بعنوان الوجه الثالث وهو الالتزام بالتأكد والاشتداد المسابق للتوحد يقول سيد الخوئي رحمه الله لو اجتمعا وجوبان على الصلاة وجوب غيري ووجوب نفسي فليكن يتأكد أحدهما بالآخر ويتكون منهما وجوب واحد أكيد وشديد كما هو الحال في سائر موارد اجتماع الوجوبين اجتماع الوجوبين ليس بعزيز في الفقه كثيرا ما يجتمع وجوبان ويت... ويتأكد أحدهما بالآخر والنتيجة هي وجوب واحد وليس وجوبين مثلا مثال ذلك مورد تعلق الناظر بالواجب لو أنني نذرت أن أصلي صلاة الظهر صلاة الظهر خب واجب والوفاء بالناظر هم واجب نذرت أن أصلي صلاة الظهر. هذان الوجوبان لا يبقان لا يبقيان احدهما منتصلا عن الاخر حتى يلزم اجتماع المثلين بل يتاكدان فيما بينهما يصبح تصبح الصلاه واجبه والوفاء بالنذر هم واجب وبما ان النصداق واحد يتأكد أحدهما بالآخر ويكون لدينا وجوب واحد أكيد ولا يلزم اجتماع المثلين فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل اجتمع على الصلاة وجوبان وجوب غيري ووجوب نفسي فالصلاة وجبت بوجوبين يتأكد أحد الوجوبين بالوجوب الآخر قال أستاذنا الشهيد رحمه الله يرد على هذا أن هذا التأكد غير معقول وغير ممكن هذا التأكد إن التأكد إنما يتعلق في شوقين متولدين من ملاكين La' minn milla' kien wahad. La' u kane, la' de inna' awla' del-mola. Xawkan minn milla' kijn. La' minn masla' khatijn. in nat. Xawkan, natugen, minn masala' Salah من ان الصلاه عن الفحشاء والمنكر مثلا او قربان كل تقي وشوق ناتج من انه صار مقدمة لو كان هكذا فالملكان احدهما يؤكد الاخر ويصبح وتصلي للصلاه يصبح للصلاة وجوب واحد أكيد حتى لا يلزم اجتماع مثلين من قل وجوبان وجوب واحد أكيد ويتمثل هذان الشوقان الأكيدان يتمثل هذان الشوقان الذان أحدهم وأكد الآخر يتمثلان في وجوب واحد ليس وجوبين حتى لا يلزم اجتماع مثلين أما فيما نحن فيه فمقتضي الشوقين واحد وهو مصلحة الصلاة لا يوجد هناك مقتضيان للشوق شوق إلى الصلاة بعد ذلك نقول شوق إلى الصلاة الشوق واحد والشوق الواحد لا يتمثل الشوق الواحد ليس الشوق الواحد ليس شوقان أحدهما تأكد بالآخر فظهر بمظهر وجوب واحد وإنما شوق واحد لأن صلافها هذا أنه قربان كل تقي وأنه يأتنها عن الفحشاء والمنكر أما الوجوب الغيري فقد وضحنا أن الوجوب الغيري لا يخلق رغبة جديدة وشوقا جديدا فمقتضى الشوقين واحد وهو مسلحة الصلاة وفي مثل ذلك لا معنى لتأكد الشوق لعدم ازدياد لعدم ازدياد الملاك الملاك أو فوائد والمصالح ما صارت أكثر حتى يتم التأكد والوجدان أيضا شاهدون على أن الشوق إلى الصلاة لا يزيد ما لم تضم ما لم تضم إليه نكتة خارجية لو ضمت إليها إلى الصلاة أو, أو لو ضم إلى هذا الشوق نكتة خارجية نعم يتأكد ولكن ليس شيء من هذا القبيل وبالتالي لا معنى لحصول وجوب أكيد خب هذا هو البرهان الثاني من براهين استحالة تعلق الوجوب بالمقدمة المصلة البرهان الثالث لإستحالة تعلق الوجوب بالمقدمة المصلة دعوة استلزام ذلك الدور قالوا انه يلزم من تعلق الوجوب بالمقدمه في امصل مشكله الدور هذا البرهان الثالث وهذا البرهان الثالث له تقريبان في كلماتهم ثم يشرع استاذنا في بيان هذين التقريبين وايضا يبطلهما وهذا ما ناجله إلى ليلة الأحد إن شاء الله